غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه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 الذين يكرون الله قيامه وقعوده على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها هذا باطلا ربنا ما خلقتها ذا سبحانك فقنا عذاب النار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 لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله الله الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وخالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله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 آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر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 Allah lot